Book 2 Gjeshta djet Së tun Së tun Në bank Filbank Filbank Do të hap një logari bankare Uridu en eftaha hisaben Uridu an aftaha hisaben. Urderoni pa shaporten time. Ha hua, gjawezu safari. Ha hua, gjawezu safari. Kjo është atresa ima. Hatha hua, onwani. Hatha hua, onwani. Doa të depositoj lejk У риду мееле идејен бе Heесеби. У ридуо Аmel дејњ бе Heесеби. Дтота Heечлек nga лугељја има. У риду Сҳben у кудинмен Heесеби. У риду Сҳбан у кудинмен Heесеби. Дто мар копј أريد أن أخذ كشف حسابي أريد أن آتي وأخذ كشوف حسبي ت ش أذتيمي أريد أن أصف شك سفر أريد أن أصّ شيك سفر ستلارتين تاريثات؟ ما هي الرسوم؟ كم تكون الرسوم؟ كتوفيماس؟ أين يجب علي أن أوقع؟ أين يجب علي أن أوقع؟ فبريس نترانسفير نجل جمانية. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا أردروني نمرنا لغاريس ها هو رقم حسابي ها هو رقم حسابي أكن بريدوا ليكت؟ هل وصلت الأموال؟ هل وصلت الأموال؟ دو تثيك تليك أريد استبدالة Uriedu istibdaala hathih nukood Maduan dolar amerykan Ahtaju dolaran amerykiyan Ahtaju dolaran amerykiyan Me ibnilek te vaugle ilu tam Min fadlika ahtini fiiatun صغيرة من الأوراق النقدية من فضلك أعطني فئات صغيرة من الأوراق النقدية أكاكتو مدنيو بانكمات أيوجد هنا مكينة صرف آلي أيوجد هنا مكينة صرف آلي سلك منتطرهيكش كم من النقود يمكن ان يتم سحبها كم من النقود يمكن ان يتم سحبها تشفر كارت اش كريديتي ما هي بطاقات الائتمان التي يمكن استعمالها أي من كروت الائتمان Jum ki nus të ghtemu ha. Për të pare libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.def